وَإِذْ أَسَرَّّ النَّبِي إِلَ بَعْضِي أَزْوَاجِهِ حَديثًا فَلََّا نَببَّأَتْ بِهِ فَلََّا نَبَّأَتْ بهِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْغَ فَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَعَ بَعْض فَلََّا نَببَأأَهَا بِ قَالَتْ مَنْ أَم بَأكَهَذَا قَا نَبَّأأَنِيَعَلمُ الْخَبِي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 وَأَنَاقَ يَا مَبْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ